السلام عليكم و ر ح م ة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا لله على رسول وعلى آله وسلم اللهم تعالى وصحبه علما أبي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 قال سمعت أ ب ا عبد الله يعني أ ح م د بن حنبل ر ح م ة الله تعالى عليه وذكر ورع أ ي و ب بن النجار فقال قال كان خرج من ماله كله كان خرج من ماله كله ماله من خرج قال أ ح م د قد ر أ ي ت ه ب م ك ة ومعه رشاء يتقي به من بئر زمزم قال أ ب و بكر المروزي قلت ل أ ب ي عبد الله قد قال قادم الديلمي قيل ل إ ب ر ا ه ي م بن أ د ه م أ ل ا تشرب من زمزم فقال لو وجدت رشاء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 يلقي ضوءا على النص ا ل أ و ل ر آ ه يحمل دلوا في ر و ا ي ة أ خ ر ى صغيرا له رشاؤه حبله يدليه في بئر زنزن ويتقي وحده لا يشرب من د ل ا ء هؤلاء من هؤلاء يعني ا ل أ م ر ا ء والحكام الذين وضعوا الدلاء على زمزم كان الحكام قد جاءوا إ ل ى زمزم وجعلوا عليها بكرات ودلاء وجعلوا ي س ت ق و ن منها ويشرب الناس و أ ه ل ا ل و ر ع نظروا إ ل ى أ م و ا ل هؤلاء ا ل أ م ر ا ء فوجدوا أ ن أ م و ا ل ه م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 هذه الحكاية نمر ا ل آ ن على الرجال الذين ورد ذكره ذكرهم في هذا ا ل أ ث ر من آ ث ا ر الورع أ ي و ب بن النجار أ ي و ب بن النجار ا بن زياد حنفي اي من بني ح ن ي ف ة يمامي من ا ل ي م ا م ة كان قاضيا ب ا ل ي م ا م ة أ ص ل ماله إ ذ ن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 ولا يظن ان الابدال هم ما يقال عنهم ا ل ب ه ا ل ي ل الذين لا يعرفون ا ل كتابا ولا س ن ة و إ ن م ا يعرفون بالبهلله والهمل ويقال هو من الابدال لا الابدال الذين يلتزمون الكتاب و ا ل س ن ة ويعملون في دقائق الورع ويرزقهم الله سبحانه وتعالى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 و إ ن م ا هي حركات يركع و ي ت ج د ف إ ذ ا س أ ل ت ه ماذا ق ر أ ا ل إ م ا م قال لا أ د ر ي إ ذ ا كنت ماذا تقول في ا ل ص ل ا ة إ ذ ا ماذا كنا نقول في ا ل ص ل ا ة ماذا ق ر أ ا ل إ م ا م ق ل م ا لا ندري إ ذ ا كنا نتحرك وراءه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 ل ذ ة ا ل ط ا ع ة حتى نذوق ح ل ا و ة الخشوع حتى تصير قلوبنا من القلوب ا ل م ن ي ب ه ك ذ اذا ذكر الله, الله اشرقت قلوبنا واذا ذكرت الدنيا والمناصب والجاه والمكان قبضت قلوبنا قال ابو يزيد عبد الرحمن بن مصعب صحبت ا ل س ا د ة سفيان الثوري الذي قيل يوم مات اليوم مات الورع وصحبت ابني حي عليا و ا ل ح س ن وصحبت وهيدا بن الورد ف ص ح ب ة الصالحين كلها خير ت ذ ك ر في مجالس الورع ليتعلم الناس الى من يجلس العبد الصالح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 وكان وهيب ا بن الورد لا يصلي تحت الظلال في المسجد الحرام م س ج د الحرام الكعبه وحولها الميدان الذي حولها جاء ا ل ظ ل م ة وجعلوا اماكن م ظ ل ل ة يصلي فيها الامراء وابناء الامراء ومن معهم فكان لا يحب ان يصلي فيها يصلي في الشمس في الحر او في القرش ولا يصلي حيث يصلي ا ل ظ ل م ولا في الاماكن التي بنيت بمال الظلمه مال الامراء الذي يشوبه الغصب نعوذ بالله وكان له د ن و صغير يستقي بها من زمزم هذا و ه ي د بن صالح وايوب النجار مثله يستقي بها من زمزم وكان يقول لو كان لي جناحان لطرت بطير الجناحين لا قال لا أ د خ ل من أ ب و ا ب المسجد التي شيدها وبناها ا ل أ م ر ا ء من المال الذي فيه ش ب ه والمال الذي فيه غصب نعوذ بالله و ر أ ي ت من أ ه ل الورع من يتحرى من اي ابواب الحرم يدخل ف ي ق ر ه باب كذا وباب كذا و ي ح ب باب كذا وباب كذا بسبب الاسماء التي توضع عليها عن زهير بن عباد قال كان فضيل بن عياض ووهيد بن الورد وعبد الله بن المبارك جلوسا كان الفضيل ابن عياض وهي و ا بن الورد وعبد الله بن المبارك جلوسا فذكروا الرطب فقال وهي اوقد جاء الرطب يعني ذكر اواني الرطب فقال عبد الله بن المبارك رحمك الله هذا اخره اهل الصلاح لا يعلمون بالدنيا لا رطب منها ولا يابه او لم تاكله قال لا قال ولم ا قال أ ب و ه ي د ل ل ذ ك ا هنا ا ل إ م ا م أ ح م د الذي كان يكره ا ل أ ك ل من ب غ د د ا من غ ل ة بغداد ومن طعام ا س ت و ا د قال ولم ا لم لا ت أ ك ل من الرطب قال بلغني أن ع ان م ة أ ج ة مكة مكة أجنة ي عامه ن ن ي ج ئ ي ك مكة ك ة البلغة التي ل في أن ع اجنه م ة أ م ك ة من الصوافي والقطائع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 نحن نشتري ب أ م و ا ل ن ا من السوق إ ذ ا لم تعرف الصوافي والقطائع منه يعني انت من ما عليك. إذا لم تعرف والقطائع منه. والا ضاق على الناس خبزهم وهو ا ل أ س ا س في الطعام أ و ل ي س ع ا م ة ما ي أ ت ي من قمح مصر إ ن م ا هو الصوافي والقطائع ولا أ ح س ب ك تستغني عن القمح فسهل عليه عبد الله بن المبارك الورع المجاهد المرابط يهون عليه يعني انت تدفع مالك فسهل عليه فماذا جرى اغمي عليه لماذا ل أ ن ه ي أ ك ل من قمح مصر وما كان يعرفه أ ن قمح مصر أ ي ض ا من الصوافي والقطائع قال الفضيل ا بن عياض لعبد الله بن المبارك ما ص م ع ت بالرجل فقال ابن مبارك ما علمت ان كل هذا الخوف قد اعطيه اعطيه ما علمت ان الله اعطاه كل هذا الخوف فلما افاق و هيل قال يا ابن المبارك دعني من ترخيصك لا جرم لا اكل من القمح الا كما ي أ ك ل المضطر من الميته طبعا ن ذكرنا ا ل آ ن ا ل إ م ا م أ ح م د لما قال إ ن م ا آ ك ل من غ ل ة بغداد كما ي أ ك ل المضطر الى الميته ة ل أ ن ا قطائع ل أ ن ه ا أ ر ض ق ب ع ت من غير وجه حق و أ خ ذ ت وعن أ ب ي عبد الله بن الجلال قال أ ع ر ف من أ ق ا م ب م ك ة ثلاثين س ن ة لم يشرب من ماء زمزم إ ل ا ما استقاه بركوته ولشائه الرق والدلو والرشاء الحلل ما شرب من زمزم من الماء الذي يوضع للناس إ ل ا ما أ خ ذ ه من نفسه واستقاه من البئر بيده ولم يتناول من طعام, جل من طعام جلب من مصر من مصر شيئا كل الذي ي أ ت ي من مصر لا ي أ ك ل منه قال ابن المبارك ما جلست إ ل ى أ ح د كان أ ن س علي م ج ا ل س ة من مهيد كان لا ياكل من الفواكه وكان اذا انقضت ا ل س ن ة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إ ل ي ه ويقول يا مهيد ما أ ر ى بك ب أ س ا ما أ ر ى تركك الفواكه ضرك شيئا تركت الفواكه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 ذكره ا ل إ م ا م ا ل ز ه ب ي وقال إ م ا م ق د و ة شيخ ا ل إ س ل ا م أ ب و الحسن البغدادي قال ا ل ص ق ط ي صليت وردي ل ي ل ة ومددت رجلي في المحرار يعني فعل كده مدد رجل في المحرار فنوديت جاءني نداء يا سري كذا تجالس الملوك فضمنتها و ق ل وعزتك لا م د ت ه ا منع نفس م د ت رجل مطلقا من نداء جرى على قلبه او سمعه من احد صالحي الجن او من اي شيء قال ابو بكر الحربي سمعت السريه الصفقي يقول حمدت الله م ر ة د ق ة الورع يا اخواننا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 فجاءه رجل يجري قال أ ب ش ر قال ماذا قال كلمت حانوته قال له الحمد لله قال ثم تفطنت أ ن هذه من الخطايا يحمد الله على س ل ا م ة الدنيا هذه من الخطايا فهو ي ت ذ ك ر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين س ن ة نفوس ر ب ي ة على ا ل ط ا ع ة وعلى التعلق بالله ف إ ذ ا خرجت ك ل م ة حمد في غير موطنها فهو يجد في قلبه ح س ر ه انها صدرت في امر من أ م و ر الدنيا يقال أ ن السري ا ل ص ح ي السقطي ر أ ى ج ا ر ي ة سقط من يدها اناء فانكفر ف أ خ ذ من دكانه إ ن ا ء ف أ ع ط ا ه ا فراه معروف الكرخي وهو رجل من العباد الصلاح فداله قال بغض الله إ ل ي ك الدنيا يعني الله كرهك الدنيا قال السري ا ل سقطي فهذا الذي أ ن ا فيه من بركات معروف د ع و ة من رجل صالح دعوة من رجل صالح كل بركات الورى يردها إ ل ى تلك ا ل د ع و ة و ن ص ر ة المظلوم ليست س ه ل ة و ن ص ر ة الضعيف ليست س ه ل ة حين ي ك س ر إ ن ا ء من ج ا ر ي ة وتعود إ ل ى البيت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 هو إ ب ر ا ه ي م بن أ ب ه م بن منصور بن يزيد بن جابر قال ا ل ا ئ م ة ا ل ق د و ة ا ل إ م ا م العارف كلها أ و ص ا ف الذين ي أ خ ذ و ن ب ه ذ ه الكتاب و ا ل س ن ة سيد الزهاد أ ب و إ س ح ا ق ا ل ع ج ل ي وقيل التميمي الخرساني ا ل ب ل ق ي ينسب المرء إ ل ى البلاد وينسب إ ل ى القبائل ولا حرج في أ ي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 قال ابراهيم بن ادهم الناس ا ر ب ع ة في الورع اربعة ا ن فمنهم ورع عن القليل والكثير ومنهم ورع عن القليل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 ومنهم من لا يتورع عن قليل ولا كفيا قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لابن المبارك ابراهيم بن أ ز ه ر ممن سمع قال قد سمع من الناس وله فضل في نفسه صاحب سرائر ما رايته يبلغ تسبيحا حتى التسبيح بشبيه حتى التسابيع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 ر ح م ة الله تعالى عليهم عن إ ب ر ا ه ي م بن أ ز ه م قال الزهد فرض وهو الزهد في الحرام في الحرام نزهد فيه فرض لا يجوز لنا في الحرام إ ل ا أ ن نزهد فيه وزهد س ل ا م ة وهو الزهد في الشبهات وهو الزهد في الشبهات وزهد فضل وهو الزهد في الحلال زهد الدين تزين إ ي م ا ن ا ل ع ب د أ ن يذهب حتى في الحلال زهد الشبهات زهد سلامه ليسلم الدين الزهد الفرض الزهد في الحرام و أ ن ا أ ق ر أ كلامه قلت سبحان الله والله ل ك أ ن ه يخرج من م ش ك ا ت ا ل ن ب و ة كيف رزق هؤلاء مثل هذا الكلام إ ن م ا رزقوا هذا بالدين والورع ر ح م ة الله تعالى عليهم نعود إ ل ى الاثر ل ن ق ر أ ه حتى ندخل إ ل ى ما فيه من لطائف قال ا ل إ م ا م أ ب و بكر المروزي سمعت أ ب ا عبد الله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 ي ت ز و د به لكل ما يفعل ولكل ما يقول فلذلك لما امتحن عليه رضوان الله تعالى ب م ح ن ة المبتدعه الذين ارادوا ان يقولوا الناس ما لم يقل الله ورسوله وقدم الامام احمد ل ل ص ي ا ط يضرب قالوا له عليك ب ا ل ت ق ي ة يعني قل كل كلمة لا تعتقدها من الكلام المحتمل ترضيهم بها قل أ ي ح ا ج ة ترضي هؤلاء الظلمه وفي الوقت نفسه تعينك على أ ن تبقى في دعوتك ودينك وعلمك قال لهم ماذا أ ف ع ل بحديث خ ب ا ب ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله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 فجلد ر ح م ة الله ت عليه ا ى ع ل وضرب و س ج ن مع السراق وصاحب ا ل ش ب ه ة وصاحب التهمه ة سجن مع ؤ ل عليه ا ء ر ض ولان ا ا ن ل ه ت ع ل ولا ى أ يقول ك ل م ة م و ه م ة ر ح م ة الله تعالى على ا ل إ م ا م أ ح م د فهو حين يرى رجلا من أ ه ل الورى أ و يسمع خبرا من أ خ ب ا ر الورى ا ع ل هجه وعلى س ن م ه م يمضي وهذا الذي يجب ان يكون فينا وان ه ذ الذي يجب أ ي ك و نستعين فينا وأن ن بالله ونستغيث الله ان يشرح صدورنا للعلم وان يشرح صدورنا للعمل سمعت واعظنا امس يذكرنا حديث الذي يدور في اقتاد بطنه في النار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 أ ن نكون من أ ه ل الورع و أ ن نكون من أ ه ل الدين والصلاح و أ ن نعمل بما نتعلم و أ ن نقبل جادين د على ربنا سبحانه وتعالى و أ ن نخرج من م ه ا ج ل الدنيا و م ه ا ج ل الشياطين التي تحاول أ ن ت أ ث ي ر ن ا و أ ن تخرجنا من كل باب من أ ب و ا ب الخير إمام أحمد رحمه الله ينصد حبلا ودلوا ينصد وياخذ منه درسا يعلم به امه بعد الف ب مئه سنه من وفاته عليه رضوان الله تعالى قد كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول كان يقال عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمه ة عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة. فالمجالس التي يذكر فيها احمد وهيب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 قال فجعل يبكي بكاء كثيرا الكتاب ي ق ر أ وهو يبكي بكاء كثيرا فلما يعني سكت من بكاء جعلوا يواسونه والله ما ببلدنا أ ح د إ ل ا يحب أ ب ا ك فوالله إ ن ي أ ح ب أ ب ا ه و أ ق س م عليكم أ ن تحبوا أ ب ا ه ف و ا ل ل ه لقد حفظ دين الامه ر ح م ة الله تعالى عليه و أ م ض ى فيها العزائم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 ف ا ل أ م و ا ت يعلمون ما يجري ل ل أ ح ي ا ء والله تعالى أ ع ل م ولعل هذا من هذا ا ل إ م ا م أ ح م د يربي ولده على الصلاح يجوع أ ي ا م ا ث ل ا ث ة ولا ي أ ك ل خبزا هو اغتربه ل أ ن ه خبز في تنور ولده في تنور الفرن صالح الذي قبل ه د ي ة السلطان الامام احمد خرج ر ح م ة الله تعالى عليه الى اليمن من العراق الى اليمن يطلب علم عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله فانقطعت به ا ل ن ف ق ة معاكم دينار انتهت الدمانير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 وجاءني بعض الناس ي س أ ل ن ي فلياتينا الرجل طب الحوالي علني فتنت معه ف ا ت و ر ة يشتري ويشتري ويشتري من محلات ما شاء ف إ ذ ا اشترى سكر ق اكتب ل ق ر ط س ي ة و إ ذ ا اشترى شاي ق اكتب ل أ ق ل ا م و إ ذ ا اشترى كذا واذا إ ذ و إ كل شيء يريده شيئا آ خ ر ليصرفه على المكتب سكر الدار و زيت الدار و جمح الدار و موت ن الدار بصير اقلامه تصبح ا ق ل ا م للمكاتب وجاء ي س أ ل ن ي هل يجوز ان ابيعه بهذه ا ل ط ر ي ق ة قلت له ا وهذه ي س أ ل عنها لكن في بلد سأل الناس قالوا الشيخ الكريم الكحلوت الله اتطلوا عليه لما الهالك كما في يحفظه حدثني عبد رابين مات حتى قالوا يا ي د ن ا الشيخ رابين بيدخل ا ل ج ن ة قال ه م ا ر م حالي من الدار ادب حالي من البلكون ما الذي جرى ايها الناس فيك الشيخ الله في بلد يضلل الاعلام الناس الى هذا ا ل ح د ينسأل السؤال عن هذا السؤال. كان الاعلام عام الربيب حمام في السلام وحزنين عليه والشاشات كلها بتبكي فالمغفلون راحوا ي س أ ل و ا زيدنا الشيخ الكحلوت الى الى الدباره ت د ف ر و ا ملك يدخل ا ل ج ن ة يا ع ب د ة ر ا ذ ي ن يا ع ب د ة أ و ل م ر ت يا ع ب د ة العجل يا ا ر ا ف ق ه ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل م ف ر و د ي ن من غ ز ة ومن ا ل ض ف ة ومن ب ق ي ة فلسطين حتى هذا حتى هذا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 من خمس الامام احمد أ ب و بكر المروزي كان أ ب ا بكر رحمه الله تعالى عليه متخصص في تتبع أ خ ب ا ر أ ه ل الورع حتى ح ف ي على ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله بعض مسائل الورع فذكرها له المروزي ر ح م ة الله تعالى عليه فيه إشارة إلى أن الورع ليس علما يتلقى فيه في ليس يثلأ ليس يثلأ يقرأ لكنه منهج في الزهد إشارة إلى إشارة إلى الورع علماً الورع علماً أن أن أو